خاضعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم رض فزادهم الله مرضا وله عذاب اليم بما كانوا يكذبون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 ذهبََ الللههُ بِدُورِهِ وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتاتِ لا يُذسون صُّ بُكل وَم فَوم لا يَجعون أَوْكَ صَيبٍ مِنَ السَّمِ فِيهِ ظُلماتات وَعدْد وََرقَر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 قالَلَ بدِنافَأتُ بِسورَة م مِمثلِ فَأتُ بسورَةٍ م مِمثلْه وَدْروش وَدكُم وَدُوش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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تدفرون بان كنتم امواتا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 117. وأعلوا ما تبدون وما كنتم تكتمون 118. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين.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 117. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 119. يا بني عَلَيْكُمْ وَأُوفُ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون وَآمِنُوا بِمَا زِلْتُمْ تُصَدِّقُونَ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُون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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ اذِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَاِذَآ اَتَيْنَا مُوْسٰى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَاِنْ قَاَلَ مُوْسٰى لِقَوْمِه يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أن سَأَكُونُ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يا موسى لا 124. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 125. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 126. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 127. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وليسنا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها, وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبقوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 في الثابت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قرده خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال لموسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 126. ومن بعد ذلك فهي كالحجارة, فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجوا منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله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 يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ, ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل الله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 يصَدِّقُونَ لِمَا مَعَهُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عرفوا كفروا به فلعنة الله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء مِن عباده فباءوا بغضب على غضب وليكافرين عذاب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 قُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَهْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ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 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو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 يصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وراء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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى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 كَذَلِكَ كذلك قال لَا لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه وَمَنْ 110. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِي شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلًا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعًا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 وَإذْ جعَنَبَيتَ مَثَابَةَ لَّاسِ وَأَمن وَاتَّخِذُ مِن قامِ بِراهِيم وَاتَّخِذُوا مِنَّ قامِي بِراهِيمَ مُصَنن وَرهِدنَ إلَ إِذراهِيمَ وَإسْنَعلَ أَْ قَِْ رَابَيْيتِ أَْ قَِ رَابَيتَ للِق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 129. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 120. الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 121. قل أتحاجون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 117. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون 118. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وَل نَبِل وََّكُم بِشَيْهٍ مِنَخَوْفِ وَالْجوع وَنَقُصٍ مِنَ الأأَموال وَونَقُص مِنَ الأموالِ وَْأنفسِ وَثثمرات وَبَشر الصَّابِنين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 تَُصْنَح وَبَينهُم فَأل إِكَاتُوبُ عَلَيهِم وَأَنَ التَّووابُ الرَّحيِيم إِ الذيَّذينَ كَفَر وَم تُ وَهُم كُفَّر أُولِكَ عَلَيهِم أُلكَ عَلَيِم للَةُ الل وَالمَل إِكَةِ وََّ خالدين فِيهَا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا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 تَصْنِيفُ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ من دون الله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 وراءه العذاب وراءه العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوه لو ان لنا كره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعلم 109. وما هم بخارجين من النار 110. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 111. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو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 دينك فر وكمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء صم بكمن عمي فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم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 مِن قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الذين تَبَيِّنُ الْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَنْ أَسْمَرَهُ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعيد ليس البِعرأَتُ واللودهَكُم قِبلَ المَشرِْطِ والمَغْرِب وَلا الْ البَِمَن آمَنَ بالالنا مَنْ آمَنَ بالناهِ واليَومآ آخرِِ وَْمَلائكَةِ والكتاباب وَنَّبِ وَنَّبينَ وَآتَ المَالَ على حُبِّهِ ذَوقُرربَ والتامَ والمسكين.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 ولكم في القصاص حياتياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية, ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ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 اين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات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 شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَان مَريضًا أَوعَ سَفرَره فَعَِّة مِن أََّ مِنْ أُخَر يريد الله بِكُم يُسْرَ وَلا يريد بكُم الْ العُسرَ وَللتُكمِنُ العدة وَلتُكمِنُ العِدةَ وَللتُكَبِّر اللهه ل مَهَذاكُمْ وَلاعَكُم تَشكُون وَإذاَا سَلكك عبادعَّ فَإِني قَل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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صيام من او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بعمره الى الحج فما استيسر, فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر للمسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات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 دنيا وماله وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب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 يُرُو خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ الله عزيز حكيم هل يوم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 فَإِ الله فَإِن الله شَديدعقابِ زينَ للَّذينَ كَفَر الحيةُ الدّم وَسخَونَ منِنَ الذيينَ آمَنوا والَّين التَّقَ فَقَ يَوومَ القامَ والله يَرزكُمَ ي ش بغَين حساب كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ وانزل معهم الكتاب بالحق بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا منه بعد ما جاءتهم البينات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 تُم مِن خَيْرِ فَلِوالدَينِ وَالْأَقْرَبينَ والْيتَمَا وَْيتَمَا وَْمَسكين وَبِن السَّبين وَماَا تَفعلوا مِنْ خَيْرِل فَإِن اللهَّه بِه عَم كُتَِ عَلَْكُم الْ القتَالُ وَهُوكُره َّكُمْ وَعسَ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 يَاهْدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فهمَا إِثْم كَبِون وَمَنافعُل النَّاسِ وَإثمُهُمَا وَإثْنهُمَا أَكْمَر منِ فيهمَا وَسْألونكَ مَاذاَا يُ فقُونَقُعافُ كَذَلِكَ يُبَين الله لكون لاياتلَ عََّكُم تَتَفَكَون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 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا ثم ان لا الله فلا جناح عليهما فلا جناح في ما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولاء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 يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن بمعروف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 لَٰغِي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة.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 هُمَا وَتَشَاوُرٌ فَلَا جُنَاحَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِذَا سلمتم ما آتيتم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 إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف مَتَعَنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَعِيضٌ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا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 والَّذِينَ يُتَطَّوونَ مِكُمْ وَيذَرُونَ أَزْواجَ وَصةَ الَزْواجِهِ متَعَاء مَتَعَن إلى الحَوْلِ غَيْيرَ إخْاجِ فَإْ خَرَجِنَ فَلادُناَا حَلَيكُم فِي مَا فَعَنَ فِي أَفُسِِ فيِي أَفُسِ مِن مَْرُون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 الَمْ تَرَ إلى اِلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْ ثُمَّ اَحْيَاَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ, ولكن أكثر الناس لَا يَشْكُرُوْنَ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 قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا وقد اخرجنا من كُتِبَ وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ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 إبراهيم في ربه ان اتى الله بملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتبها من المغرب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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِلْ يَطْمَعِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكِ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآ ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة جاءت حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ي يُقِنُّ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوهُ وَلَا أَذَا ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوهُ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربهم ولا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 لا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ إَِّذينَ يفِقُونَ أَمولَهُ بترار مَ رضاتِ الل وَتَفْبًا مِفُسين كَمَثَل جََّةِ بَِوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلوا فَآتَت فَتَتْ أُكُهَا ضِع فَيْنِ فَإِلَّمْ يُصبهَا وَابِنون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 له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه وله ذريه ضعفاء فاصابها ايصار فاصابها اعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون يا أَنْ يُهَنَِّذينَ آممَن أَن فِبُِ قبَاتِ مَا كَسَبِثُم وَمَِّا خَجِنَا لَكُمْ وَمَِّا خَجنَا لَكُِنَ الأر وَلَا تَََّمُ الْ الخَبثَ مِنْهُ تُم فِقُونَ وَلَسْتُم بآخِذِ وَلَسْتُم بآخِذهِ الل 116. وعلموا أن الله غني حميد 117. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 118. يؤتي الحكمة من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 وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ذلك بانهم طالوا ان ما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف فله ما سلف وامرهم الى الله ومن عاد فاولا أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم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 مِنَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا ما دعوا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 117. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 118. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا 119. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم